أمتت أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون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 ما سواه ولف خفيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أإذا ظلنا في الأرض أئننا لفي خلق جديد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 وناك سرؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمر صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون نل العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انامل من المجرمين انتقموا